I don't know. والله ينصف لها من قاطعنا للغصور من قاطعنا للغصور يهلي ويناسي أنا منكم عذرت الخطأ وإن كان مني خطأ طني بكم تعذرون طني بكم تعذرون عيوني متى روحيت وشافى بكم ولكى جواب العنى واسرح بشوق, بشوق العيون لا تسمعوا للدخيل اللي أبحقته وشاء واشعلناه بالفتيل اللي أصاب الظنون اللي أصاب الظنون بكم خاطري حم الله عفوك على نفسي وناسي أنا قلبي سهي للبنى وإحباب قلبي حصور يلا هو انت الرجال عيد المحبة لنا ونعود لرحمنا فوصاف من يرحمون فوصاف من يرحمون بكم خاطري حنور